وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِيَ عَقُوبٍ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَا نبشرك إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَى إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبَلُ سَمِيَّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وقد خلقتك من قبل ولم تَكُ شيئا قال رَبِّ جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَاهَا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا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 كنت تتقيا قال انما انا رسول ربك لاعهبك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام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 وكان امرا مقبيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع النخلة قالت قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَنْ لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا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 فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ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 وَنْتَخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّهَ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ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 اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا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 اتكف قد تبعني فاتبعني اهدك صراطا مستويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي انني اخاف ان يمسك عذاب أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتيها اِلَّا لَمْ تَنْتَهِي لَأَرْجُ مِنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّا قَالَ السَّلامُ عَلَيْك سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حفيا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 فَلََّا ْتَزَلَهُم وَماَا يَعبُ دونُونَ مِنْ دُون اللهِ وَهَبَناَا لَ وَهَبَناَ لَهُ إِحاقَ وَيَعقُوبَ وَكُلم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 إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ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 وَعَدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ م بَنَ أيدينينَ وَما خفَنَ وَما بَنَ ذكَ وَما كان رَّ كََسّ رَبّ السَّماواتِ وَأَرضِ وَما بَنَهُماَا فَعُّدَهُ وَصطابِر لعبادتِ هل تَعلمُ لَ سَمّ وَيَقُولإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُ لَ صَوفَ أُخْرَن حَّ أَول يَزكُرُ الإِنسَانُ أنن خَلَقنَهُ مِنْ قَبَل وَلَ يَكُ شَي فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً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 كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّا قَضَى ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَاللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبَلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدَ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا وَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِئِنَا فَرْدًا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 سَلْنَ الشَّي قَينَ عَكَافِرينَ تَ أُزّهُم أَزَّ فَلَا تَعجل عَلَيهِ إَِّ مَ <إنما> نَعُُّ لَهُم عََّ <عدا> يَومَ نَحشُرُ المُتَّقينَ إلَى الرَّحمانِ <فدا> وَنَ سُوقُل المُجرِِمِينَ إِلَ جَهَنَّ مَوِدَ لَا يَمِْكُونَ الشَّفَعَتَ إِلَّ مَانِ التَّخَذَعَ دَ الرَّحمَانِ عَد وَقَاُ التَّخَذَ الرَّحمُ وَلَدَا لقد جئتُم شَيئًا إَِّ تَكَادُ السَّمواتُ يتَفَّرنَ مِنه وَتَ شَقُّ الأرُّ وَتَخِرُجِبالُ هََّ أَنْ دَعَو الرَّحمَانِ وَلَدَا وَماَا يَنْ تَخِذُ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تُحّ مِنهُم مِن حَدٍ أَ تَسع لَهُ مَركزَ صَدَقَ اللهَّهُ العظيم